سوره التحريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما أحل الله لك أزواجك والله غفور رحيم والله مولاكم وهو العليم الحكيم واذا اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلم فلما, فلما نبت به واظهر الله عليه عرف بعض عرف بعض واعرض عن بعض قال والنذاني العليم الخبير إرتهب إلى الله فقد صارت قلوبكما وإن تظاهر علي فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائك بعد ذلك ظهير عساه رضوه طلق كن أي يبدله أزواج خيرا إن كن مسلمات, مسلمات ذائبات عابدا ت سائحات ثيبات ثيبات وابكرى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم, قو أنفسكم واهليكم نارا وقودها الن والحجارة عليها ملائكة غناغ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلِكم نارا نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكَ غلاض شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما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 أن صوحا عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه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 ومأوهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا مرأت نوح ومرأت نوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنِي فلم يغنِي عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار معد داخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا مرتع فرعون إذ قالت رب بن ليعيدك بيت إذ قالت رب بن ليعيدك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني